أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وَهُوَ محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور